بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذوّا فالحاملات وقرا فالجاة المسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون عبدا لصادق و. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخرار الذين هم في غمره ساهون One feet. وفي مِمَّا رَزَقْنَاكُم تبصرون قَبْلِ أَن فراغ إلى أهله فجاء بعضل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون صفكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم No. What وفي عاد إذ أرسلنا No. One pong. than um... لفضيله <تصفيق> الدكتور